ان شاء الله تعالى وقت داك الشيء تبع ذكرها ودي ان شاء الله تعالى اخواني خدمه شيء يخدم لي مثال جورا طبعا اوفر لدي كباس داك فار مودك اصلا في هذاك ماليه او اسناده زورجور من محمود نعي في او خاليه اذا هذا كل شيء انت مالك نامي مالك ما قلت لك شغله وانا فمالك فكرت اصلا امامي مالكه ابي شيء صفوان بن سليم، لا سعيد كوي سلامة جرتوا. أوي شان لا يعني أوي استادا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلامة. عن مغيرا من أبي كلا لأغلبي يبقى عليهم قرارة. إذا أوي أنا إمام مالك روايته كليا. زائدًا إمام يا ااا إمامي ماذا؟ سعيد الناس عايش إبن أبو داود. سلام الأربعة. مازوأنا سلام. هلا ساجد. مازلينك هذه دينو يعني زوروا زولوا ما جا بكري قلنا رسائل عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يقلع الي هذه حديثه لا عبد الرحمن بن مهدي يغز هاموزري ورا راسه بلندري لا الي لا شيء لا مالك بن كان هذا هو شيخ ابن سعيد. فلما رواه الجذامين قصيبة، بن سائد قصيبة ابن سعيد جاء مع مصييما من بخاريا. قصيبة ابن سعيد يدل على مكانه. أوانيك وأهل الحديث سارزنا. يدل على قصيبة بن سعيد. شحاق من الرهوى يحيى بن القدير. ااا يحيى من ااا يحيى. ااا أو شحاق الرهوى. إلى أخي يان يحيى بن, بن معيين. مليونك حديثي من صخرة المستوى. يحيى بن معيين. يعني إمام أحمد كل عمبل. جمع مليون حديثي قبل وحفر. الشغلة ذلك صحيح، الثلا ثلا ذا إذا مالك تمشي على كين، لو لو أورو، هذا هو اسمه عن مالك عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سليم، عن مغيرة بن أبي جوردا، عن أبي الريرة هو، روب أو يديم تنامي مالك لا يتنكسر لين ما يجي ورطيا. بن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 أونديزوا لك يعني هم كتيبة ما مسجد الإمام الصنعية هم أنصار ما مسجد الصنعية اللي كله أولي جدار الكتاب يان لا وداعي حتى سنة عبد الله بن مسند كنا عبد الله بن مسند كان نبي ماي مسند كان نبيش يجلس على هذا الرزق كعاني يعني مالك يعني حتى الإمام مالك بعده موات مالك كده أو عبد الله بن مسند أصلنا أن يجل الرواتد هذا الشيخ كاني طلبي من مالك ما مالكة طلبي من مالك هذا ناوي جب ما من أبو مع ماشط الله قبل شيخ كانا من شيشة شيخ إمام بخاريشة ما إذا أين أو الله فقيرين لا بكر يا لا نبدأ عبد الرحمن بن مهدي لو جاء أبو سعيدا هو سجس لو ديوان عمار إيشان بن عمار إيشان بن عمار ليش ما وصي أبو داود وما وصي ابن ماجية ليشان إيشان بن عمار ليشان بن عمار واليا أمن إثنى لك يعيش بعد إلى بركم يزناركم هو يشتاق إلى بركم يزناركم المركز أو زدنا الرحمن بن مهدي جريجيو ل ل الإمام مالك تو إيش عم بنعمار أبو داوود بنعزيش خيورشنا هو شل ما ملكان جلائكم عبد الله بن سلمان كان بي أي جلالة يعني ما يديه طأوت الله بعناصره بجاه ذكري كلمة ملك عن سكان اللي فيها واللي دي الزور الجواني بمنطقة الجوان واللي دي أمين حد لا حد يسكن ليه زعم ده زعم شو كذيه سيان شو متأخر ده الفازكان أول قطاع سياحنا، ما الساري دبليشين. طبعا هذا إيش كان دي خلافة، إيش كان هذا؟ كل شيء لو كنت تركشي السفينة بعدي ليتكي؟ قاعد بتجعله جالك. عبدالله بن مهات نزاني وشيء. سعيد عبد الرحمن بن هذه هذا زين شيء. هذا ما وشام الويل. طبعا لا المحادثة كي. وأنا بشيل الجبان سكين. مثلا أويان صار قال لي وكان على كان عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلانة أوشى عن مغيرة بن أبي طرزق عن أبي هريرة يعني إسناد كذا كامل ليش الثاني عن تأثير إسنادي إسناد استعب المملكة واطيء حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابة عن أبي هريرة نام يا أبو هريره فين سالوا سياصله وسياصل حديثي روايات كثيرة فين يعني الرواقي حديث الروايات كذي هو هذا الصحابة كحديث عن الروايات كذي لبي غمره تقريبا الله يزال ونص تازل لا ذا على يقين إن كذبي عددي ما بين ذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون لك الله يكون لك مرفوع مرفوع في البحر كفي البحر ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون الله صلى الله عليه وسلم يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون قيدت جوزي حديث الحكيم جواب الحكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحديد. هو الطهور ما هو حل ميته عمل كي وي سبب ورودها كيف سبب انا اذا وهو يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا لفنا من ماء البحر كما تشعر في أنا أتكلم له بوضوح لو برموداي، يا تكلم عن ذلك. إذا ما كانك سوا لتجينا أو بعد نركب البحر. لا تجيب رموسة سفينة. نحن رموسة البحر نجيب سوا نادي نركب البحر. المباسي ويا حماس قاري سجلنا سطح قارة المين أو شيء هو داخل البحر ذي. لي عطشنا لقد جيني أنا توضأ من ماء البحر. أب أوي شو يعني ماء البحر ليش قلنا ما لو جوابي بس هو كم بس هو جواب أتو هي دي الحكيم. جواب الحكيم يعني شيء. جواب الحكيم ما نايه وياه. عقله موتاه. في أولنا كلب سياج الشريخ هذا. قال جوابكين بلاه توي يكسر. نأخذ يخوي بس يا ليوم جلوزني. كبيرة عقله. يكسر بس يا ليوم جلوزني. لما ندي إنام يعني أول ما مستعجل شوابل سياقية ذي في مقابل مشروع كذا ما وين هو طهور معه كافية او بس مش عادي وين جذيع أبى أنا يجب الأول جينا جاب بقى هو طهور معه خاف أيه والحلو ما جدو شالدو هو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 أما الضمان فالكمده والطحال يوجد أخي يوجد مرسي يشتر حرام بو إنسان فضاء حرام بو أما الضمان فالكمده والطحال فاترشو يوجد وأما الميتتان فالسمك والجرال ماسيو كلو إذن أودوانا أو يا أليل جوانا والطهول مو ألحل ميتتو مو ألحل ميتتو جوابك لبو او في يشتهر يوا بس ما أذكر سواء إنسان الحلو ما يتدور ما يشبي وين سياق اللي فكاه الله وعليه وسلم ده يفسد وباقي اللي عنده لو هو ششك ما لسه بوزن يشتم كذرين البر هو خلاف البحر من الماء المالح يجمع على الأبحر يعاني من ظهور سد بحرا للعمق وتساعي إذا ما تدري مع خلاف برا يعني مش كاني ليش أنا البحر ظهور يبقى تصرف مشدد من صيغ المبالغه فقهول غير مبالغه اول شو مبالغة مبالغة. انا فعال انا فعول انا فعيل انا مفعال أنا فعيل. او بده يصير او سيغي يعني صيغ مبالغه ابوها مو او بي وهو اللي غيره، أما هو بقى في بكره يعني باكو... بكره وبيتنه، يعني إذا أوصينا هم وما هو وما أقول بحري حواء أملاح المعدنية أبعاً هم يخيج إذا ياتر أشترك معني لسألة أو مسألة الحلو بكثرة الان والتجديد وصل من حل يا يحلو لا ضرر ضد حروم أي الحلال حل يا يحلو يقول بل لك حلال كما في رواية دار حلو يعني حل يا يحلو حلالا دائماً هناك الموزرقين للأسين هنا أعلمين كتب يكتبه يكتبه كتاباً يكتب كتب يكتب كتابة كتب يكتب مكتوبة إذا اتبعوا عن مصدرك ذلك كلمة ما هي سيتار مصدرها قال إذا قال قال يقول قل قول هاتيا. قال لا قال يقيل قيل قال مفعلة. فعل ماضيه قاله قاله فعل ماضيه طيباً أولاً قال واصي مصدركي يزاناً أولاً لما لم تكن لديك شيئاً قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطك لدينا لكن الحديث يجب أن توقف شواء ممكن لها يقولوا لك صلى الله عليه وسلم الأول ذاني قال لا تقود إراهاتك لهذا ليكن ما لم تلحقوا ذكاء الشريعة سريرين الشريين بيتم وبكذا الهيئة الجلسة والمراد الأول يعني فقط ذكاء الشريعة سريرين الشريين بيتم وما يخرج من الحديث أو زوج ميم قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث يصف علم الطهارة نيوي علمي طهارة لتيا لو حديث يا نيوي علمي طهارة لا وقال ابن الملاكم أيش ما بشافية شكل علم قبل هو سواه شرح إمامي بخاري صحيح بخاري تقريبا حجم جلدة تقريبا جل جل جوزور يعني هونيا طبعا عادي هذا الحديث وحديث العظيم وأصل من أصول الطاعة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة هذا هو الحديث جل جل جوزور اللي الحديث صهور صهورية ناعل محلي جميع قال جميع العلماء يعني ما العصبيج نبي أصلا و قولي مؤلمها كأن نجيك كتب. أن ما ألب على الأكبر والأصغر. يعني والله أصغر بكان. بكان. أصغر يعني أكبر فهذا في سر بيتر. ويزيل النجاسة الطارئة على محل طاهري لا من بدرين أو ثوب مقهوري او ذكر لي واو الى ذلك سله الشمالي سله الشمالي سله الشرقي المقعدي لا شيء يا زوجي واشئ ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء ظاهر فهو باقن على طهوري هذا حتى اوكورا تمغورا اليان الرنكاكي يا ان بوركي بس بشيء شيء فهو باقن على طهوري اذا دام ماء باقي على عقليتي ولو اشتدت الملوحة أو خلاص أو بردته أو نحية ليش أنا قررت هذه الحركة؟ أي أو محلة بيني أو جوري جورا؟ يعني بين الفرق اللي دخين عايز يرجع أو كنت سانزه يعطلني جورا أنا قوري. ما يبحث أكيد لما يبحث هقول لو شيء نارج يستشي الطاهر بيتم، يستشي غير الطاهر بي، أو واحدي من سكاننا نريد من او على لا يجب حمل الماء مع على حمله. تو لكن الاوسكار لا يجب حمل الماء الكافي للطاره مع القدره على حمل الماء لانهم اخبروا انهم يحملون القيام من الماء هذا ان يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون لا يلقي طورية غيرها فهذا يبقى أنك الطهور يبقى عصره كذين يعني الطهور مأهو أرى من يقول معنى أنه غير أو أوي أوي زي يعني أنه محيط يعني, يعني بدي وجا... سؤال عن ماء البحر فهو مخصص من أخرى نصي كما أنه يبقى ولكن لدينا افضل من اجل ان نتوقع اي افضل من اجل أو نتوقع اي أو من اجل ان نتوقع اي افضل من اجل ان نتوقع اي من ماء البحر نتوقع اي افضل من اجل ان نتوقع اي افضل من اجل ان نتوقع اي افضل من اجل ان اي افضل يعني نفي أشيء أي بقى لغيره أو أي بحزم لما هو أفلام ولا فلان أي لما زور مينها الأفلام الأفلام قالوا الأفلام تعريفة قالوا الأفلام استغرقية قالوا بمعنى الذي قالوا الأفلام زيادة إلى آخره أنواع الأفلام ما زورا آخره ما نقوله بعدين سوري بيدنا نحن ينحون ينحون حوال أن ما يدري الحيوان الأحدي حلال كان يقول أنا يكشتى لبعض. لا يا. والمرد من ذي ما نات فيه مكابيه مما لا يعيش إلا فيه. خلافه كذا يكشتى يكذب يكش دامين. كذبين حيوان البحر حلال. هرتي لو, حلالة ما لو أنا البحر حلاله. والله يكشتى هالقوله. هو ما ما ماذا لنا البحر؟ خلافه يا. يقله وأنا كل البحر. لا جز خنزير. لا يا أو دوانه. شمولية كذا يعنيها. على اختلاف كذا العلنا. هذا كان ده المطلقة ما دم قلت فرميتي والحل ميتته تو الحل ميتته ويسمى ذلك عنها يقولون ما هي هو لك استثنائي لك استثنائي لك او هي تركة كل بيها وعلى قيفة بره هو وعلى قيفة ميتته مطلقة بره بحر مضيان هيا اذا اما بحر ستبه. او حيوانة حيوان, حيوان هي لا اولد كانت اول كانت تجيبها ويما فينا لعي فقط اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت او كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد أو اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت اولد كانت على لا تو ماشي دير في هذا الموضوع ايا هسه روماسيه يا دوري للدم لا جناح يعني كي نقولوا الشرع يجي له منيا بعدا دير حلال طال كي نقولوا تشي اسعد شويه ما ما جبتوا ما حلال ما لو ي ااا ذبحان اللي هو ما يعني في اللي لي حتى ده ده في على ما صادخ المسلم في؟ يجب ان يكون الماء الرافع للحلل والمزيل للخفي سائلا مطهرا بتعليل النبي صلى جواز عليه يكون صهورا او كما قال ديني لو اي يعني سجلا لابي او مطهر مستهربي فكرهدي نبي او نبي مصاهر نبي مصاهر دي إذا نبي إذا نشاد شربخو أو كفكرنا قطه مصهرني فكرهوني إذا هذا دلو ساعة كو سي... بألم يعني هواي حرام نية لو دلو الجواز خده الجواعات بيواندري لا زوري كده يا اذا او خمتانيش عينش... اه اه تهلوكي او ربيتر شارعا او دائما يعني هذا المكان هو ان طبعا يجب ان يكون هناك افراد من المكان الذي يجب ان يكون يلا افراد من المكان الذي يجب ان يكون هناك افراد من المكان الذي يجب ان يكون هناك افراد من المكان الذي يجب ان يكون هناك افراد من المكان الذي يجب من هذا كم كان ان يكون هناك افراد ولكن جواب هذا هو السؤال هو من نعم لك ان في الفتوى السؤال هو السؤال هو من جواب الحكيم جواب الحكيم جواب السؤال هو من يقول لك ان هذا هو السؤال هو من يقول لك ان هذا هو السؤال من يقول لك ان هذا من يقول لك ان هذا هو السؤال هو من يقول هذا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 فيش ما يجوزه برسالة كا في إنسان إمام مسلاكه أو إمامه فهو يفشل بزعم ذاته. كأتفاضيلات زيادة بالفتوى على السؤال. فشلت. وذلك إذا ظن المفتي أن السائل قد فشل هذا الحكم. ففشلت سميني. واتي كأوي مقابل مشج بس أول ميدانتي. بس أول على ميدانتي. شوفوا الفتوى. إنه قديم ده بني. أيه المفتي يعلم أن المفتي إنك توقفني يا رب علنا الله عز وجل. أي مفتي زمان اللي جيت شافوا اللي خوي كريم زادخي. إذن أول نية أوليك دوس كما تفرمي صلى الله عليه وسلم رواية كريه تقول من أفتى بفتية غير سبسين فإنما اسمه على من أفتى حركة دقيقة كفتوائي كده فتوائي كي ترمغي شرعيدين بي دليل شعيبين بي كونها عقيلة بي وكي ترمغي فتوائي كريه زور إنسان عقيلة خولي ذي بي إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه بين العلماء، إنما يقبل العلم بخوف العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتبع الناس روس الجهلة وأفتنوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قالوا لو علم الناس استوى لبخي، بنماني علماء. أقولكم ب ما المقيّد لو غير الناس استوى بنماني المكذولكم المقيّد استوى بنماني علماء زنايا لبخي دعاته حتى إذا لم يبق عالماً كمان اوفى المتجنة الأمامي مخارية العلم حتى إذا لم يبقي علي من هزانا يقنع منه اتخذ الناس الروسا جغالا كمانا كديرا خلجي نزان ونفاهم ونجاهل لكنا مفتين فأفتعوا بغير علمي بسيالي هل يدكيه وأظلوا غير قناعي او حلما انشاء أو ما حرث منين الحكاب؟ أنا كان أنا كان كأحد كن قبل كم على دبي؟ لا يزاني شيء ناقب لا بنثنى توابك يا رسوله أيه يفضلوا أو في لك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 ايمام يقول ما ليس هناك من يقول لك من لك من يقول لك من يقول لك من يقول لك من يقول لك من عبد الله من يقول في من يقول لك من يقول لك من يقول لك من يقول لك من يقول لك من من يقول من لما لا من الله لك رواه البخاري يعني من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 العلم يجاتك، شو العلم بيرجاتك ها؟ أنتوا فاتك طالب ولا علم بيه. مشي على كيلية ذكري، ذري أو حديث الصيحي ضعيفة. جيوم عليه، ليش ضعيفة. ليش جابك كيد زعيمة؟ هو عصيم مشي على كيلية. جيوم عليه، جابك كتب مشارك. جابك كتب لك. فمن تقدمه تسيب عزك. لما عليه كتاب يخيم نواه. من ما يخيم عليه نواه. تطالب مراطع شبازة كاموه اوزا ديهم بيجانيا من لا أدخينكو اوزا من دسم دوشي جادة أن كلا لدينا اهل العلم دوشي بيجادة كاموه او غيره انه قد يصلع به كما في ميتة الحيوان البحر اللي يراك فيه يانزار يوصلش ابتلاثة به او بحره برنية ايه قال ابن العربي من أن يجاه في الجواب لأكثر من مسؤول عنه يجل زيلا شيء فتوى يا زيلا شيء في قوادنا أن يجاه كولامي كوابد يا دوم زيات له ويشب بس قاعد ذاك إيمان للسعادة السوداكيش عارفين وإفادة لعلم غير المسؤول عنه وتأكثر ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا ولا يعد ذلك تكلفا مما لا يعني نفضلنا وندرس بيته يا ود شو لا سواك ذلك كلام أعلم رأيت حنيفة رحمه الله إلا إباحة السمك بجميع أنواعه وحرمنا عداه مثل ما قلنا فلا نسمع كرمان الماء ناقصه خنزيره لو ماركاني وغير مما هو على صورة حيوان البحر فإنه ولا يحل عنده هو أو إما ما فرزا لسويه عدوه كناس إلى سلام نسق صريحة أنا سقى الله لا لقد جاءوا العلم وميتته لقد اختلف العلماء حرامة. او محمد في المشهور من النبي الى إباعة حيوان لحر شيء ما عدا سنة بيتم فالذلدع والحية, والحية من المسات وأما التمساح فذناب ذناب عن سهرتية ذيناب فيه إنها كل كلب كلب أو كلبي كلبي كلبي الإمامان مالك والشافي مريضة إلى إغاث جميع أيوان البحري إلى استثناء يعني مم مثلاً يبغى ولم مثلاً تبي لكم صيد لكم شيء والصيد هنا يراد بالصيد وبخلص محل ذناميتان الجرادة والحوض السمك والجراد أرجو الله سامي أحمد رياض يقولك ما أجرى تضربه والحوض والسمك والحوث والحوث كل ما جاء في الحديث البابي والحل ما يجدوه وهذا هو الأرجو سبحان الله وحده لا إله إلا أنت لا أن تقبلك وأنتبه إليك زعاف تاني كذاب فلين وكان جوال لكم كان حديث كان سوينيا هم رياض كان لو كده يا كريم فينا <تصفيق> اللي بجوزان انت بتصايع انت راكنه على بس له